وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَّتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ وَلَأُدَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَاءُ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 يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 اِن جَئْتُمْ فَحَكُمُوا بَيْنَهُمْ اوْ اعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين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 فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بأيات ثمن قليل وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقول نخشى ان تصيبنا نازله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 وَمَا manusia! Sesungguhnya إِلَّا berfirman وَاحِدٌ mereka: "Aku يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ Allah وَاللَّهُ غَفُورٌ nya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 اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين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 علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ saya tahu apa di dalam diri saya, dan tidak tahu apa di dalam diri kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia. Apa yang